وَوهو الذي خللَق السنواتِ والأَوْضَ فيِي سَّةِ أيامِ وَوكانَ عرشهُ على الماءِ يَبلِ وَكم لبل وَكمْأَكمُمْ أَحْسَن عَ قُلْتَ انَّكُمْ نَرَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ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 وَلاإْ أذَبْنَهُ عمما أَبعْدَضَرّ أَمسَّهُ لا يَبُولًا النَّذهبََ السَّيئاتُ عني إنِهُ لَفَحُ فَخُ إِللاا الذي نَصَبَب وَعَامِلُ الصَّالحاتِؤُل إِكَ لَهُم مَغفَِةُ وَأَجرٌ كَبير. فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 بِهِمْ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَدِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك, وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرائد وما نرى لكم علينا من فضلهم بل نظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ على بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُم أَن أُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا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 قُلْ نحمل فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ آمن الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ معه إلا قليل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 وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَّنَا نَمْنَعُكَ وَأُمَمٌ سَنَمْتِعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَّا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا ذَٰلِكَ مِنْ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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسرور قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من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 عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا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 فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى ما أن نعبد ما وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ ٱلرَّدِّ وَأَتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يُنَجِّنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فعقبوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكلوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة, برحمة منا ومن خذي يومئذ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 قال لاَا تَخَفْ إا أُرسِ الن إِلَ قَوّْلُوق وَمْرةُ قَائِمَةم فَضَعِكَة فَبَشّرناهَا بِإسحاقَ وَّ وَرَاءِ إِسحَا قَ قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا باع لي شيخ هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ أَرْسُلُنَا لُوطًا إِلَىٰ أَهْلِهِ مُطَاقَبَةً لَّهُمْ ذُرِّيَّةً وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يَا قوم هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 فأمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين تقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ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 وَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا لا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هود.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 قالوا يَاش عب مَا نَفقَه كثيرًا مِا تَقول وَإِ لََرَكَ في نَ غعفَ وَلَلا رَْنتُكَ ل رجناكَ وَم تعَن بعزيز.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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأَؤُ فِرْعَوْنُ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارًا بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد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 صَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّنْ يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ نَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من قوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب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 إن الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين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 وتمت كلمة رَبِّكَ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين